أعوذ بالله الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم بالله ما في السماوات وما في الأرض 日から in والله <laughs> Belh pel limai والله كل شيء قضبك امنا وهو Ah! Uh -huh. de millusule wa of na ད�ས اما كسانف عليها متسنس Ha, uh -huh. da rot oh, da na It is to Allah لا إله إلا هو الحي القيب gauge अब All oh, of am man lam I'm <laughs> كنت لواب رب منا que o اذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كُلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَذِئْنِهَا قَالَتْ تَنَازَعْنَ لَنُعْطِيَنَّ كُلَّ أَفْئِدَةٍ مِّنْهُمْ اتين لتقتا في سبيل الله واوراك دي ومتاع الحياة الدنيا والله نِعْمَ الدَّوْنُ وَنْ دَرْبِ With Allah